كما ظننتم ان لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها بلئت حرة شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ أَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَوٰ وَلَا رَهَقَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَصْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَرُ رَشَدًا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه على بغ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ مَعْبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُ عَلَيْهِنِ بَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ اللَّهِ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا رَشَدَ قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دوني ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان لو نار جهنم خالدين فيها ابدا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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا